وَأَسِنْ قَوْلَكُمْ أَوِ جَهَوْا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدِ Surah al أَمِنْ تُمْنُ مَنْ فِي عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صار <سؤال>, إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير <أمived>. أم <Industry inn> <incarcerated-> يُنَائِلُ فِي النُّورِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يُرْزَقُ كُمْ إِنْ أنسك رزقه في الذيذ أَق في الأض إلي تو ش